ده شكله هيهند دهني ماتريستارت افصل بقى فرمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بصوا فرمتها وزبطها على صديق العزيز أهلا بيك يشرفني أنا كريم شزلي أني أصحابك وعبر برنامجنا الجديد فرمطة لأننا نغير حاجات كتير في حياتنا إحنا محتاجين فعلا نحن نغير في الحياة في سؤال مهم جدا أنا حابب أطرحه في لقائي الأول معك وهو هل فعلا ممكن الإنسان يغير من حياته نفسه؟ هل ممكن فعلا نحن نفرمط حياتنا ونعمل زي رفريش ليها ولا لا خلاص هي حياتنا كده هنعيشها كده ونموت كده إيه علماء النفس انقسموا في الحقيقة منهم اللي بيقول ان الإنسان ابن بقيته صعب جدا إنه هو يتغير وان الجينات والرصية من ناحية والبيئة من ناحية تانية والاهل من ناحية تالتة بيحكموا قضيتهم عليه وبيفرمتوه يعني الصح القول والبعض الآخر بيقول لا الإنسان قادر بنسبة كبيرة جدا اللي هو يغير من واقعه يصنع لنفسه حياة جديدة ورأي ده اللي هو رأي هو اللي أنا بميل إليه شخصيا ويميل إليه أيضا كثير جدا من علماء النفس بل وكثير من علماء الاجتماع والرجال الدين واللي بيبص بتأمل هيلاقي قوة العزيمة بتفوق أي قوة وأن الإنسان اللي عنده طاقة جواه اللي عنده هدف جواه اللي عنده فكرة أو رؤية إن هو يغير فعلا نفسه هيلاقوا إن هو قادر على كسر العداد اللي إحنا أو اللي هو تربع عليها أحد الأطباء النفسيين لفت نظره موقف غريب جدا وهو إن كالي جار مدمن دخل السجن ومات في السجن يعني حياته كلها كانت حياة تعيسة الجار ده كان عنده ابنين قاسوا من العذاب الوان الام المسكينة حاولت بشطة الطرق ان هي تحافظ على ابنائها من السير في نفس خط الاب التعيس. كانت عايزها مطلعوا ناس متميزة قويسة سعيدة في حياتها بعد 30 سنة لاحظ اللي هو الطبيبي النفسي ده شيء في غاية الخطوره وهو ان واحد من الابنين كان نسخة مقررة جدا من الاب في ادمانه وعصبيته وبلطاجيته وحتى كمان كان في نفس مصيره ودخل السجن في النهاية لكن الابن الثاني كان على النقيض تماما اكتبت في مدرسته شاف له شغل في أحد المطاعم كان بيذاكر وبيشتغل وبيتدرب وبيتعب وبيبذل جهد ضخم علشان بقى إنسان محترم ومتميز ونجم في الحياة وبقى كده الطبيب استغرب يعني ليه؟, ليه اتنين خرجوا من نفس البيئة الوحدة واحد بقى في قمة النجاح والتاني في قمة الفاشل خد بعضه واحد الابن الفاشل في السجن عايز يعرف ايجابك السؤال طلب ان هو يزور الابن الفاشل ده وقال له صراحة انت ليه بقيت كده. ليه رغم أنك شفت ابوك قدامك شفت نهايته ومصيره السيد إلى أنك طلعت نسخة بينه رد عليه الابن الفاشل وقال له يا دكتور أن أي حد كان يعيش عشتي ويشوف اللي شفته كان لازم يطلع بشكل ده خرج الطبيب النفسي من عنده وطلع على خوف العياده بتاعته والمتميز الناجح طلب مقابلته وسأله يا دكتور خلي بالكم نفس السؤال برغم أنك نشأت في بيئة سيئة وضع صعب ظروف أسيا إلى أن أنت طلعت ناجح ومتميز. يا ترى ايه سر نجاحك رغم ظروف السيئه اللي انت عشت فيها رد عليه الابن الناجح وقال له لو اي حد عاش عشتي وشاف اللي انا شفته كان لازم يرفض وضعه ويطلع بالشكل ده خدت بالكم العباره نفس الكلمه نفس العبارة قالت نفس الاجابه على السؤال نفس الاب ونفس الام ونفس البيئه ونفس الظروف لكن النظره ما بين الاخين ما كانتش واحده القناعات ما كانتش واحده الفكر ما كانش واحد وبالتالي السلوك كان مختلف تماما ما بين الأخ الناجح والأخ الفاشل سلك كل واحد منهم طريق مختلف ما يدلل على إن الإنسان أقوى من ظروفه فعليا مش كلام بس بيتال الإنسان أقوى من الضغوط اللي بتمارس حواليه ولو قريت يا صديقي قصة شخص زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا وأفتع على تحول الرئيب شخصيته أيام الجاهلية وأيام الإسلام وإزاي تغير تغير جذري هتدرك إن أي إنسان يقدر يغير من نفسه ومن شخصيته أرجع أقول أن كل أحد فينا قادر على أنه يفرمط حياته من خلال أولاً إيمانه بقدرته على التغيير من خلال ثانياً اتباع خطوات للتغيير منها التخطيط الجيد الصبر والصمود أمام الصعوبات اللي هيقبلها في كل حلقة من برنامجنا هنتعرض لعادة أو سلوك إحنا بنمرسه بشكل خاطئ وبنحاول أن إحنا نعيده ونفرمطه لكي يصبح أفضل مما هو عليه هنتكلم عن بعض العادات عن بعض القيم عن الإراية مثلاً عن ان احنا ازاي ناخد قرار في حياتنا ازاي ان نحدد اهدافنا ازاي نكون أكثر انصافا ازاي نحن نتعامل مع الاخر بشكل جيد او بشكل حسن ونعدل من سلوكنا اللي بيخسرنا ناس كتير هنحاول نحن نلقي الضوء على حاجات كتير من الحاجات دي ونشوف ازاي نحن نقدر نتغير مع بعض لحد ما اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله بسيبكم في امان الله كان معاكم كريم الشازدي تابعوني على راديو اتبسطول دوت السلام عليكم ده شكله هايهنم دههنم ما ترستارد افصل بقى فرمات يا معلم <تصفيق> فرمتها وزباتها على راديو بص وطلق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فرماتها وزباتها على راديو بص وطلق